وَالْقَافِ فِي الْأُفُقِ رَوَاسِيَ أن تَمِيدُ بِكُم وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِن تَعُدُّوا نعمة اللَّهِ لَا تُحْصُونَهَا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 وَأَمَّا كَرَّاَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ بُنْيَانًا لَهُمْ مِنْ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ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 الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقعوا السلام ما كنا نعمل من سوء بل إن الله عليم بما كنتم تعملون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 الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون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 الذين صبروا على ربهم يتوكلون وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نحيي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالليلات والذبح وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَوُوا سَيَآتِ أَيَّ يَخْفَى اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقْلُبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمَعْجِزِينَ أو يأخذهم ما لا تخوف، فإن ربكم لرؤوف الرحيم. أَوَلَمْ يَرَو respectively إلى ما خلق الله من شيء يتفيئ ظلاله، يتفيئ ظلاله عن اليمن والشمال لسجد لله وهم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 يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكو والله خلقكم ثم يتوفاكم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 على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم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 من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون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 وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ, وجعل لكم السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ أَلَمْ يَرَو إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ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 ستستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أثاث ومتعن إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا.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 وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغل يعظكم لعلكم تذكرون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 وليُبينَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَأْقَتَلُونَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمْمَةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ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 اِذَا قَرَاتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ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 يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فكفرت بنعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون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 ثمَّ تابوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصلَحُوا إِنَّ رَبَكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفورٌ رَحِيمٌ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتَ لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِأَنَّهُ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 ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحذن عليهم ولا تكفي ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون